قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم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 نزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإياه فتقوون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسول أنفسكم وأنفسكم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم لاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين